بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدواكم اولياء اتقون اليهن بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم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 117. والله بما تعملون بصير 118. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وَمِن منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة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 ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُمْ يعلم فإن فان علمتمهم مؤمنات فلا ترجعوهم إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم واتوهم مما لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكو بعصم الكوافر واسألوا ما قُتُم وَيَسْأَلُونَ مَا أَنفَقُوا ذَانِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيم.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 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلن أولاده ولا يقتلن أولاده